الباحث عن الحقيقة. تحدث سلمان الفارسي عن قصة بحثه عن الحقيقة وإسلامه، فقال: كنت مجوسيا من أهل أصبahan، وكنت قاطنا، أي المقيم عند النار التي نوقدها. فسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم. عن أصل دينهم فقالوا في الشام فانطلقت إلى الشام وأقمت مع الأسقف صاحب الكنيسة أخدم وأصلي وأتعلم وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه ثم مات وجاءوا بآخر خيرا منه فلما حضرته الوفاة قلت له إلى من توصي بي قال أي بني ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل فلما توفي أي مات أتيت صاحب الموصل وأقمت معه ثم حضرته الوفاء فسألته فدلني على عابد في نصيبين فأتيته وأقمت معه فلما حضرته الوفاة سألته فدلني على رجل من عمورية فرحلت أي سافرت إلي وأقمت معه ثم حضرته الوفاة فقلت له إلى من توصي بي فقال لي يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتي ولكن هذا زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين فذهب إليه إن استطعت وإن له آيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته وعرفته ومر به ركب وذهبت معهم حتى وصلوا إلى وادي القرى فظلموني وباعوني إلى رجل من يهود فباعني إلى رجل من يهود بني قريضة ثم خرج بي حتى قدمت المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلدة التي وصفت لي واقمت معه أعمل له في نخله في بني قريضة حتى بعث الله رسوله وحتى قدم المدينة ونزل بقباء وإني لفي رأس نخلة يوما وصاحبي أي سيدي جالس تحتها إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه قاتل الله بني قيلة أي أم الأوس والخزرج إنهم لا يتخاصفون أي يزدحمون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي فوالله ما هو إلا أن قالها حتى أخذتني رعشة فرجفت النخلة حتى كنت أسقط فوق صاحبي ثم نزلت سريعا أقول ماذا تقولون ما الخبر فرفع سيدي يده وضربني ثم قال ما لك ولهذا فأقبل على عملك فأقبلت على عملي ولما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فدخلت عليه ومعه بعض أصحابه فقلت له إنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به ثم وضعته فقال الرسول لأصحابه كلوا بسم الله وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا فقلت في نفسي هذه والله واحدة إنه لا يأكل الصدقة ثم رجعت وعدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغدات أحمل طعاما وقلت له عليه السلام إن رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية ووضعته بين يدي فقال لأصحابه كلوا بسم الله وأكل معهم قلت لنفسي هذه والله الثانية إنه يأكل الهدية ثم رجعت فمكثت ما شاء الله ثم أتيته فوجدته في البقيع قد تبع جنازة وحوله أصحابه فسلمت عليه ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره فعرف أني أريد ذلك فألقى بردائه عن كاهله فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لي صاحبي فأكببت عليه أقبله وأبكي ثم دعاني عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديه فحدثني حديثي كما أحدثكم الآن ثم أسلمت